هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ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 لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكت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 وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه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 Al-ladinatinahum al-kitab, yarifulahum kama yarifun abnainhum. Al-ladin khusiru amfushum, fhum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 Aين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أين شركاؤكم Lihat bagaimana mereka berkhianat kepada diri mereka sendiri dan mereka tertipu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 اِذْ نُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رُدُّوا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 ودخسوا الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بلغتَن قَالُوا يَا حَسْرَةَ نَعْلَمَ فَرْقَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَأ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 فَلَتَيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 Unzur, kifanu cerful ayat, thummahum yasdifun. Qul a raiy takum in atakum ghaibul Allah barat tan atau jahra tan? Hal yuhlaku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 قُلْ لا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مَلِكٌ إِن أَتَتَبِعُ إلَّا مَا يُحَاسِبُ لَيْهِ Qul hal yestawu al-amma wal-bacir? Afalat وَنَذِرْ <سؤال> بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا اهاؤلائ من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق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 أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ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 فَلَمَّا أَثْلَتْ قَالَا يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي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 نرفع درجات من, من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ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 فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُ قلا قل أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قد الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وَلَا أَبَاكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَضِيعَتِهِمْ يَلْعَبُونَ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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا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 ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصلاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه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 tetapi mereka tidak percaya, dan kami mengubah pandangan mereka dan penglihatan mereka seperti mereka tidak percaya pada نَنَّا نَزَلْنَا إلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلَّا ما شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياقا الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القوم غورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتلفوا ما هم مقتلفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 تبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 وذر ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتلفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَا اوَمَن كان مَيتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون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 114. 115. 116. 117. 118. 119. 119. 111. 111. 111. 112. 111. 112. 113. 113. 114. 124. 124. 125. 135.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 وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلونا أجلنا الذي أجلت لنا Katakanlah rumahmu khalidin di dalamnya, kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Inilah Tuhanmu Yang Wakala itu, nulilah bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang tidak beriman, apa yang mereka يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا Kata mereka: "Mereka melihat pada diri mereka sendiri dan kehidupan dunia dan mereka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 وَرَبُّكَ الْوَلِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ أَيُّ شَيْءٍ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ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 إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاجه ولا تسرفوا اننه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وثرى كلوا مما رزقكم الله ولا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 أَلَذَكَ رَيْنِ حَوْمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ لَمْ بِعِلْمٍ بِعْلَمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهدان إذ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا الْيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ولا اجد فيما اوحي الي محرما على قاعم يطعمه الا ان يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسط أهل لغير الله به فَمَن يَنظُرِ الرَّبَّ وَارَبًا وَلا عَادًا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ الَّذِي ظَفُرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهَا مَا حَمَلَتْهُهُهُرُهُمْ مَاءً أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِذَنبِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كذّبوا كفقدر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باءسمع عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آبا. ولا حَرَمْنَا مِنْ شَيْء كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ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 ولا تقربوا مالا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وصعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا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 Wahai kitab yang kami turunkan, berbahagialah kamu yang mengikutinya dan berimanlah kepada Allah, maka akan Kami ampuni dosamu. Apabila kamu berkata, "Ini adalah kitab من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 حسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إني هدني ربي 129. وإلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 120. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين